باب ذكر الفتح والإمالة وبين اللفظين اعلم أن حمزة والكسائية كان يميلان كل ما كان من الأسماء والأفعال من ذواتريا فالأسماء نحو قوله موسى وعيسى ويحيى والموتى وطوبى وإهدى وغسالى وأسارى ويتامى وفرادى والنصارى والأيامى والحواية وبشرى ذكرى وسيمى وضيذى وشبهه مما ألفه للتأريف وكذلك الهدى والعمى والضحى والزنا ومأواه ومأواكم ومثواه ومثواكم وما كان مثله من المقصور وكذلك الأدنى وأذكى وأولى والأعلى وشبهه من الصفات والأفعال نحو قوله تعالى أبا وزكى وسعى وفسوى ووفى وتهوى ويرضى وشبهه مما ألفه منقلبة من ياء وكذلك أمالا أنى التي بمعنى كيف نحن قوله تعالى أنى شئتم وأنى لك هذا وشبهه وكذلك يا ويلة ويا حسرة ويا أسف وكذلك متى وبلى وعفى حيث وقع وكذلك ما أشبهه مما هو مرسوم في المصاحف بالياء ما قال خمس كلم وهن حتى ولدا وعلى وإلى وما زكى فإنهن مفتوحات بإجماع وكذلك سائر ذوات الواو من الأسماء والأفعال فالأسماء نحو قوله الصفا وسنى برقه وعصاه شفى جروف وأبى أحد وشبهه والأفعال خلا ودعا وبدا ودنا وعفى وعلى وشبهه ما لم يقع شيء من ذلك بين ذوات الياء في سورة أواخر آيها على ياء أو يلحقه زيادة له قوله تعالى يدعى ويترى وفمن اعتدى ومن استعلى وانجاكم وكذلك نجانا ونجاكم وزكاها وشبهه فإن الإمالة فيه سائغة لانتقاله بالزيادة إلى ذوات الياء وتعرف ما كان من الأسماء من ذوات الواو بالتثنية إذا قلت صفوان وعصوان وسنوان وشفوان وشبهه وتعرف الافعال بردكها إلى نفسك إذا قلت خلوت وبدوته ودنوته وعلوته وشبهه فتظهر لك الياء في ذلك كله فيمتنع امالته لذلك وكذلك يعتبر ما كان من ذوات الياء من الاسماء والافعال بالتفليه وبردك الكعلى اليك فتقول هديان وعميان وهويان وسعيت وهديت وشبهه فتظهر لك الياء في ذلك كله فتميله وقرا ابو عمرو ما كان من جميع ما تقدم فيه راء بعدها ياء بالاماله وما كان راس ايه في سوره اواخر آيها على ياء او على هاء او ا او كان على وزن فعلى او فعلى او فعلى بفتح الفاء وكسرها وضمها ما لم يكن فيه راء بين اللفظين وقرا ورث جميع ذلك بين اللفظين الا ما كان من ذلك في سوره اواخر ايه على هاء ا فانه اخلص الفتح فيه على خلاف بين اهل الاداء في ذلك وأمال أبو بكر رمى في الأنفال وأعمى في الموضعين في سبحان وتابعه أبو عمرو على إمالة أعمى في الأول لا غير وفتح ما عدا ذلك وأمال حفص ما في هود لا غير قال أبو عمرو وقرأت من طريق أهل العراق عن أبي عمرو يا ويلتا ويا حسرة وأن إذا كانت استفهام بين اللفظين ويا أسف بالفتح وقرأت ذلك بالفتح من طريق اهل الرقه وأمال ذلك حمزة والكسائي على اصلهما وقرأ الباقون بإخلاص الفتح في جميع ما تقدم فصل وتفرد الكسائي دون حمزه بإمالة احياكم فأحيا به واحياها حيث وقع إذا نسق ذلك بالفائي أو لم ينسق لا غير وبقوله خطاياكم وخطاياهم وخطايانا والرؤيا ورؤيا ومرضات الله ومرضاتي حيث وقع وبقوله تعالى في آل عمران حق تقاته وفي الأنعام وقد هداني وفي إبراهيم ومن ذي وفي الكهف وما أنثانيه وفي مريم آتاني الكتاب وأوصاني بالصلاة وفي النمل فما آتاني الله وفي الجاثية محياهم وفي النازعات دحاها وفي والشمس تلاها وطحاها وفي والضحى سجا واتفق مع حمزة على الإمالة في قوله ويحيا ولا يحيا وامات وأحيا إذا كان مسوقا بالواوي والدنيا والعليا والحوايا والضحى وضحاها والربا وإنني هداني وآتاني في هود ولو أن الله هداني ومنهم تقاه ومزجات وكلاهما وإناه ولكن وتابعهما هشام على الإمارة في إناه فقط وفتح الباقون جميع ذلك وقد تقدم مذهب أبي عمرو في فعل ومذهب ورث في ذوات الياء فصل وتفرد الإسرائي أيضا في روايه الدورية بالإمالة في قوله تعالى آذانهم وآذاننا وطغيانهم حيث وقع وهدايا ومثوايا ومحيايا ورؤياك في أول سورة يوسف خاصة وبارئكم في الحرفين والبارئ المصور وسارعوا ويسارعون ونسارع حيث وقع والجار في الموضعين وجبارين في الموضعين والجوار في سورة الرحمن وكورت ومن أنصاري إلى الله في المكانين وكمشكات في النور وفتح الباقون ذلك كله إلا قوله رؤياك فإن أبا عمرو وورشا يقرآنه بين بين على أصلهما وقوله والجاري وجبارين فإن ورشا يقرأهما أيضا بين بين على خلاف بين أهل الأداء عنه في ذلك وبالأول قرأته به وبه آخذ وروى لي الفارسي عن أبي الطاهر عن أبي عثمان سعيد بن عبد الرحمن الضرير عن أبي عمر عن الكسائي أنه أمال يواري في الحرفين وفأواري في المائدة ولم يروه غيره عن وبذلك آخذ في هذا الطريق وقرأت من طريق ابن مجاهد بالفتح فصل تفرد حمزة بإمالة عشرة أفعال وهي جاء وشاء وزاد وران وخاف وطاب وخاب وحاق وضاق وزاغ في والنجم وزاغ في الصف لا غير وسواء اتصلت هذه الافعال بضمير او لم تتصل اذا كانت ثلاثيه ماضيه فتابعه الكسائي وابو بكر على الاماله في بل رانا لا غيره وتابعه ابن على الاماله جاء وشاء حيث وقعا وعلى قوله فزادهم في اول البقره هذه روايه بن عن الاخفه عنه وروى عنه غيره بالاماله في جميع القران وتفرد حمزة أيضا بإمالة فتحة الهمزة اشماما في قوله تعالى انا آتيك به في الحرتين في النبل وبإمالة فتحة العين في قوله تعالى ضعافا في النساء وعن خلاد في هذه ثلاثة المواضع خلاف وبالفتح آخذ له فصل وأمال أبو عمرو والكسائي في رواية الدورية كل أرث بعدها راء مجرورة هي لام الفعل نحن قوله تعالى وعلى أبصارهم وآثارهم والنار والقهار والغار وبقنطار وبدينار والأبرار وشبهه وتابعهما أبو الحارث على الإمالة فيما تكررت فيه الراء من ذلك نحن قرار والأشبار والأبرار وأخلص الفتح فيما عدا ذلك ويأتي الاختلاف في قوله تعالى جرف هار في موضعه وقرأ ورث جميع ذلك بين اللفظين وتابعوا حمزة على ما كان من ذلك الراء فيه مكرره وعلى قوله القهار حيث وقع ودار البوار لا غير وأخلص الفتح فيما بقي وأمال ابن ذكوان من قراءة على أبي الفتح فارس بن أحمد وعلى أبي القاسم الفارسي إلى حمارك والحمار في البقرة والجمعة لا غير وقرأ الباقون بإخلاص الفتح في الباب كله فصل وامال أبو عمرو والكثائي أيضا في رواية الدوري فتحه الكافة من الكافرين وكافرين إذا كان بعد الرأي ياء حيث وقع وقرأ ورث ذلك بين بين وقرأ الباقون بإخلاص الفتح وأقرأني الفارسي عن قراءته على أبي طاهر في قراءة أبي عمرو بإمالة فتحة النون من الناس في موضع الجر حيث وقع وهي رواية أبي عبد الرحمن وأبي حمدوه وابن سعدان عن اليزيدي وأقرأني غيره بالفتح وهي رواية أحمد بن جبير عن اليزيدي وبه كان يأخذ ابن مجاهد وبذلك قرأ البقون فصل وتفرد هشام بالإمالة في قوله ومشارب في ياسين ومن عين آنية في الغاشية وعابدون وعابد في الثلاثة في الكافرين لا غيره وتفرد ابن ذكوان في قراءة علاء الفتح بالإمالة في قوله تعالى عمران والمحراب حيث وقع ومن بعد إكراههن في النور و والإكرام في الحرتين في الرحمن وقرأت على الفارسي عن النقاش بإمالة الرأي من المحراب حيث وقع فقط وقرأت على أبي الحسن بإمالة الرأي من المحراب في موضع الخفض وهما موضعان في آل عمران ومرير وقرأ الباقون بإخلاص الفتح في جميع ذلك إلا ما كان من مذهب ورش في الرأات وسيأتي بعد إن شاء الله قال أبو عمرو فهذه أصول الإمالة يقاس عليها فأما ما بقي من ذلك مما يقع مفرقا في السورة فسنذكره في مواضعه إن شاء الله فصل وكل ما أميل في الوصل لعلة تعدم في الوقف أو قرئ بين اللفظين نحو بمقدار وبدينار والأبرار ومن الناف وبرب الناف وشبهه مما تقع والجر فيه طرفا فهو ممار أيضا وبين بين في الوقف لكون الوقف عارضا وكل ما امتنعت الاماله فيه في حال الوصل من أجل ساكن لاقيه تنويل أو غيره نحو قوله تعالى هدى ومصفا ومسمى وضحا ومصلى وغزا ومولى وربا ومفترى والاقصى الذي وطغى الماء والنصارى المسيح وموسى الكتاب وعيسى ابن مريم وجن الجنتين وشبهه فالإمالة فيه سائرة في الوقت لعدم ذلك الساكن هناك على أن أبا شعيب قد روى عن اليزيدي إمالة الرأي في الساكن في الوصل نحن قوله تعالى نرى الله ويرى الذين والكبرى الذهب والقرى التي والنصارى المسيح وشبهه مما فيه الراء وبذلك قرأت في مذهبه وبه آخذ فعلم ذلك وبالله التوفيق إلى هنا انتهى مجلسنا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم